يا جنود الله خوضوها وذودوا إنها الجنة تدعوكم فجودوا يا جنود الله خوضوها وذودوا إنها الجنة تدعوكم فجودوا أنتوا جند المعالي والمدار اخف الكون والله نديد انتم جند المعالي والهدى ما لكم في الكون والله نديد انتم نسلوبات ارخصوا في سبيل الله ارواحا تجود يا جنود الله فادوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنو انتم نسلوبات والخصوم في سبيل الله ارواح تنتجوا يا جنود الله فتدوا غايه باسم ربي قد سمت فيها الفنون يا جنود الله خوضوا ودودوا انها الجنات تدركو فجود يا جنود الله صطوها ودود انها الجنات تدركو فجود يا جنود الله صطوها ودود جنات تدعوكم فجود أنتم جند المعالي والهدى ما لكم في الكون والله نديد أنتم جند المعالي والهدى ما لكم في الكون والله نديد أنتم نسلوا أبات أرخصوا في سبيل الله أرواحا تجود يا جنود الله فدوا باسم ربي قد سمت فيها الفنو أنتمون أسلوبات أرخصوا في سبيل الله أرواحا تجود يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنو يا جنود الله خوضوها وذودوا انها الجنات تداوق فجود يا جنود الله خوضوها ودود انها الجنات تداوق فجود يا جنود الله خوضوها ودود انها الجنات تداوق فجود انتم جند المعالي والهدا ما لكم في الكون والله نديد أنتم جند المعالي والهدى ما لكم في الكون والله نديد أنتم نسلوه بات أرخصوا في سبيل الله أرواحا تجود يا جنود الله فدوا راية وإلى آساد الخلافة في ولايات غرب ووسط إفريقية يا رجالاً كالجبال يا أسوداً إذا حي على المنادي للقتال لبوا خفافاً وثقالا إلى سوح النزال لله دركم فلقد أغضتم بتنكيلكم في جيوش الردة ملد الكفر على رأسها فرنسا الصليبية وأذنابها المرتدين الذين رضوا أن يكونوا لها أتباعاً ومطية فاستمروا بغزواتكم وجهادكم فأنتم رجال لا تخافون المنية، ترغمون أنف الكفر لا تعطون الدنية، نحسبكم والله تعالى حسيبكم،